La, la, la. that تو الله لا وانا سواء لا سما او ویا خدا را بخواه من علی دکته دیت Get good <laughs> I don't know. لا <سؤال> <سؤال> <متصر> <صفيق> <سؤال> <صفيق> أقابت من حسنة <خسنتين> فمن الله <متصر> <صرا> <Blair simplemente تصر> <صفيق> Amen. <laughs> Come on, let's get him. Let's get him. Let's get him. Let's get him. فإذا برزوا من عيدك بيت طائفة منهم غير الذي تقود <تصفيق> الله لو واه ما يوم تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، تَقَعْ، الله يكتب ما والله يبيتون سأعرض والله يكتب ما گاسته <F1> امیدت <static> I don't know وَعَدَ عَلَيْنَا بِهِ وَقَالُوا لَن يَظْلِمَ غَيْرُنَا عَلَيْكُمْ وَرَأْمُهُمْ كَانُوا سَيَصْنَعُونَ شَيْئًا إِن Amen. <laughs> ما يشفى شفاعة الخزانة كل أبو نقيب. نا نا نا نا نا نا Amen. Mm -hmm.